Dus في ben ik wel even binnen, moet u بسم الله الرحمن الرحيم نحن نستعين محمد صلى صل الله عليه وسلم والسلام والسلام الله وشرع نور محدثاتها كل محجب باللبدا كل لبداه ولاله وكل غلانه اا أه، انتهينا الى إلى ماذا؟ انتظروا ما؟ نعم يا رب تقديري يا رب تقديري هنا ها؟ لا تعذر توقفنا في تعذر طيب المصنف رحمه الله تعالى والاعراب هو تغير او تغيير الفاظ الكلمه فيا العوامل من ذاته العلي لفظا او تقديرا هذا طيب شرحنا التغيير التعدره طيب يعني قلنا ان حركات الاعراب قد تظهر في و وقد لا تظهر لين ظهرت كان العراب ما ظاهرا وان لم تظهر كان العراب مقدر هو تغيير أواخر الكلم تغيير بمعنى التبديل أواخر الكلم المقصود بأواخر كلمه ماذا؟ الحركه ليس الحركه ليس الحرك وإنما المقصود الحركة وقوله أواخر الكريم يعني ليس أوائله أو وسط يعني التغيير في أول حرب أو وسطه أو في وسطه هذا من باب الصدر إذن من باب أنه لما تكون فيلسون فتجمعه على فلوس أو لو تغير ولا لا أو لا فيلس فلوس تسرع ضم أو فيلسون تصغيره فليح تغير في وسطه ولا لا؟ زدنا هل التغير لا علاقه من بالله هذا علاقه لماذا؟ بالصرف وكثير من العلم يقولون ان الصرف اولى في التقديم من ماذا؟ من النحو لان الصرف يتكلم على بنيه الكلمه وما يقع لها من التغير في وسطها او بدايتها والنحو يعني موضوعه الكلام عليه في تغير أواخر الكلم تغير أواخر الكلم المقصود ليس الأول ولا الوسط وإنما أواخر تغيير الاواخر أي الحركات الكلم قلنا يعني يقصد يو بمعنى الكلام يقصد بمعنى آخر باختلاف العوامل الدافعة عليه العوامل هذه. يعني هي التي تؤثر في الكلمة تؤثر فيها الإعراب العوامل هو جمع ماذا؟ جمع عامل وهو الذي يحدث الإعراب في الكلمة العامل هو سبب يحدث الإعراب في الكلمة يقتضي الرفع أو النصب أو الخفض أو الجسم فهمتم فهمتم لما يقول جاء زيد هذا جاء يبين لنا من فعل الفعل صح لكن لما يقول رأيت زيدا رأيت رأى يدل على من قام بهذا الفعل وهو الرؤية ويقتضي لنا من وقع عليه الفعل وهو زيد فيقتضي هنا النصب رفع الوطع المفعولية رايت التاء والنصب رفع المفعوليه رايت التاء والنصب على المفعوليه هو زيد واضح هو زيد منصوب لما تكون تبي بزيد الباء عمل الفرص خلينا نعبر باللفظ على عباره المؤي في ماذا يعملون قبضه واضح هذه العوامل بسببها بها كان ماذا يعني مفهوم احتجاب العوامل الداخلة عليه يعني فيه عوامل تقتضي الرفع وعوامل تقتضي النصب وعوامل تقتضي ماذا الجر هذه ستأتي إن ان شاء الله تعالى الكتاب عن دخله عليه لفظا او تقديرا ما ما نخبط يعني ظاهر وينطق او مقدر لا يظهر ويقدر لانه منع من ظهوره مانع منع من ظهوره مانع واضح ها واضح لا لا لا من زي ما مستوى 11 شو انتم راضيين نعم ضبط جاء زيد رايت زيدا وراتب زيدين ها التغير في الدال في حركة الدال ظاهرا او لا ضم فتحة كسر صح تنطق ولا ما تنطق جاء الفتى رايت الفتى مراتب الفتى توجد ضم ضمة كسر تستطيع تتكتب أو جاء القاضي رايت القاضية مرت بالقاضي جاء القاضي سقيلة ولا لا لا كرة مرت بالقاضي سقيلة لا تنطق لا ايضا أيضا جاء أخي ورأيت أخي ومرت بأخي فين الضمه راتب انكسر غير موجود واضح؟ طيب إذا كذا آخر الكلمة هو الذي يسمى أليسم مقصود. المقصود أو الكائن المات إذا كان الميت. يعني <تصفيق> لم... لما يعني يقال جاء ويخشى الشهر المقبل ها جاء الفتاة هنا برضو لكن انا خدته انا انت وكذلك لو قلت رأيك طوب ذي جاء الفتى ورئيت الفتى ثمرة الفتى هل هاك لا تستطيع مرفوع ضمن مقدر على ان تضع ضمه مقدره على الالف منع من ظهورها منصوب على ان تضع على الالف منع من ظهورها مجروب وأين ذري؟ من اليمن غوريا، مقدر العين من اليمن غوريا، نفس الشيء هنا يخشى، في المباراة ما فعلت ضعى الظلمة، منع من غوريا، وهاي ظل لا يخشى موضوعات مختلفة، مقدر من نفس الشيء هنا يخشى في المباراة ما منع من غوريا وهاي يخشى واضح نفو؟ نعم نفو؟ نفو؟ نعم أن الجزء يخفزي لا يكون في <سك Finished> ها المقصود أو؟ نعم هذا المعجب ما هو اسم المقصور؟ الذي آخره؟ أجل الأجل هذا إما يكتب مقصوراً وإما يكتب أيها طويلة واضح؟ الفتاة العصا صح متى نسبه هذا اذا كان اصله هي مثل هكذا اصله هو مثل هكذا كيف تعرف في الاسماء تجمع او تفني وفي الافعال تضيف الى نفسه الفتى فتيه وفتيان والعصا عصي وعصوان وعصي الياء هذه آلي جاءت الى صفيه ورص رمضه لكنها صواها مثلها يخشى تقول حشيته لكن دعا دعوته دعا واضح دفومها ما هو الفئر المتنج الذي هاشره حرف إلا هل يب يخشى يلا يدعو يرمي ها واضح طيب أوصل الاسم المقصود تقدر عليه حركة الرفع والنصب والجر للتعذى حركة الرفع والنصب والخفض للتعذى تقول. جاء الفتى وساعدت الاعمى و اعرضت عن الردع كل هذه <تصفيق> ها؟ شاعر رمضان ليزره القرآن هدى هدى للناس كم منقول هدى للناس طيب واضح طيب الفعل المعتد بالالف تقدر عليه ضمته الرفع وفتحة النصب واضح ويحذف عند الجزم يعني يحذف الالف ويحذف الالف عند الجزم الفعل المعتل بالواو ما الرفع وفتحه النصب ويحذف الالف عند الجزم مفرش. ها مفرش. كيف عند الجزم يمحى ما هذا الكلام الا نياح نعم نياح النصب تبع الحركه مقدره المعتل الفعل المعتل بالواو تقدر عليه ضمه الرفع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 الفعل المعتل تقدر عليه ضمه الرفع وتظهر فتحه النصب وتحذف ياؤه عند الجزم واضح؟ اكتب الأمثلة الأمثلة ها لماذا؟ الأمثلة مع الألي صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة سأتي الحديث عند مسلم حديث ابي هريره يريد يقول يا يرضى لكم تعمود ولا شيء ب ايشياء وانت تصبهم في مياه ولا تخضر ويكرر على مسئلة وقال انت تصفى لضعطي منك هذا يرضى مرفوع وانت في الظنة مقدّة والأليف منعين ظهورها مثال النسخ قوله تعالى ولن ترضى أنك اليهود والمصارحة تتبع ملكا لن ترضى وهذا مع النص لم تروار الفتحة وقد جاء أيضا يعني من دون الجزم.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 لم أرى ناقصات ناقصاتي عقل ودي أذهب للبقى بجل حازم من إحدىكم هذا من أدلة النقصان الإيمان أدلة أن الإيمان ينقص إزالي الحديث روى مسلم نعم نقص الحديث ما رأيتم في الحديث ما رأيتم تكتب ما رأيتم جيت الحديث ما رأيت وأرجع ليش لم أرى ما رأيتوا أكتب ما رأيت هذا والله خبر ما رأيت بعدين أكتب تحت نعبر بهذا التعبير نقول لم أرى جاهز ما فيش كده لكن البعض ما رأيت هذا كله لما نقول لم أرى أعرف ألا تحدث واضح هذا شيء في تفسير إن شاء الله تعالى لكن فقط نبل طيب المثال مع الواو قالوا تعالى والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام وذلك فيدعو في المضايم أصوال الم مقدره على الواو منع عش ثقل يدعوه ثقيلا ومع النصر قول لن أدعو لن ادعو احدا الا وانا ابتغي بذلك وجه الله والجزم لم أدعو لم أدعو لنوو إلا إلى منهج السلام. مثلاً ماليا. قوله تعالى والله يدعو إلى السلام ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. ويهدي يهدي مرفوع نتفه في الظمه. فدع الياب لعنزولها افتعى الذهب مع النصب إن الله نهى ان يظلم المسلم اخاه بالكفر أو الفسق هذا المثال يعني إلا الضوارة الشرعية والجزم ونودوا يا مالك آية ونودوا ونودو يا مالك ليقضي علينا رب هذا في المضارع هنا مجزوم بلا من الأمر لما فادها الدعاء ليقضي يحدث حرق العزة هل لا؟ طيب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 هل جاء أخي ثبت أصلها أخو أنا أصل الأخ هي أخو نقول أخوان وإخوان أصلها بالوع أنا أخو أنا. أخو أنا لكن الضمير هذا في الكلام العرب متى ما استطعنا ان ناتي بالضمير لا ناتي بهما البصر أيه. اذا اضفت الاخ الى نفسك ليش تاتي بالياء وراك فرق وش التقى عندي مم. ساكين ساك هذا نفات هذا نفات هذا نفات ها هوي ظنة بداية تنفس الظنة ماذا نفات هذا الكسر نسبت أمراض إذن هذا التقدير مغيوم. لجماله نقول ملع من الظهورية لكن المحل يحاول ان يكون هناك اشخاص لا يمكن ان يكون هناك اشخاص لا يمكن لا لا لا تمام كنت طيب أو كلمات العربية اسم والفعل لا يوجد اسم ولا فعل أقل من فتحرف أي اسم شيء أو فعل أقل ما يتكون من فتحرف إذا وجدت فعل أو حرف أو اسمان أقل من فتحرف يعني حظين ولا قد تعرض لعيدة الصفين فإنت عندنا كلمة آخر اخ بعمر. حبي. السابق الى اجمع اخ. اجمع انا مالك. اخ واج. او انا? اخوة. ايخ. او انا اذا اخوة الان واج. اعرفنا اخوة واج. انا ستطبق ان جاء اخو انا قال لا, لأ من شوف الي انا عندنا في لغة العرب ان الضمائر أن هذا مقصود وكان الضمير الموصول. اذا اخذنا نجيب ضمير موصول لا نكتب المقصود اذا نجيبه انت لما تضيف شيء الى نفسك تقول قدمي وكتابي صح؟ هذا نفسك انتقل واو الياء ماذا نفعل؟ <تصفيق> <تصفيق> نحن في الوقت ويصطفق الخاء ما أحل. هنا كان ضمه لا نتضمن الضمه بهاء سياتي بحركه تناسب الياء ليه ماذا انكسر وبعد ذلك عند اعراب نقول ألا نرى لدينا الضمه المقدره ما قبل الياء ما قبل الياء واظ ناقصه بما هنا و هينا إذن ايل مرفوع منصوب مجرور مخفوض وعلامه طبع ايه او نصب او جره الضمه او الكسره المقدره على ما هذا الياء قبل الياء مقدر على ما قبل الياء ما الذي منع ان ظهورها أن المحل اشتغل محاركة الناس واضح؟ نعم مفهوم ولا لا ها. هذا هو العرف وهذا معنى رفضاً أو تقدير المؤلف لم يذكر البناء والبناء يعرف من ضده وبضدها تتبين الأشياء لم يشرع إلى البناء فنذكره البناء لغة ووضع الشيء على الشيء على هيئة الثبوت واللزوم على هيئة ماذا الثبوت واللزوم ها من البناء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 انتهى هذا في ربع شريف انتهى طيب مفهوم الله اركب لماذا بعد ويش قال بعد؟ هذا بعد الإعراب قال هو أنواع الإعراب الرفع والنصب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 فيها واضح هذه ماذا سماها أنواع الاعراب او ان شئت القاب الاعراب او ان شئت اقسام اصناف الاعراب طيب. يعني جزئت لتعلم كلمه ما هذه الكلمه يدخل مرفوعا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 رفع نصب حب يعني اذا بينت انها اسم فكل مرفوع او منصوب او مرفوع تمام وسياتي كيف نميز بين هذا وذا ولا وإذا ميزت انها فعل الفعل قسمناه الى ثلاث مبالغ وامر وماضي وامر صح؟ الماضي والامر نبني على الصحيح وشيء مع المالك ولا فعل ثلاثه المضارع قد مرفوع منصوب مجزوم ولا يكون مرفوعا ابدا مفهوم؟ واذا ميزت ان هذه الكلمه حرف ها ورد بالمبني ان حروف البناء الحرف مبني دائما على ما تظهر عليه اخره الاصل في البناء السكون والأصل في المبني يسكن مبني على السكون اذا كان يفتح مبنية الفتح مبني على الفتح مبني على الضم بناء بهاش ما يظهر ولكن الأصل بناء لا لا لا. على هذا واضح هذا إذن الآن بدأنا دخلنا في الموضوع عموما بدأنا فصل نميز كل شيء على حلة بدأنا علما نحن ركلنا البادئة ركلنا مالا الكلام ما ندهينا إلى الكلمة اشمعناه ثم بدأنا نميز أن الكلمة هذه قد تكون اسما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 فهذا الإعراب إن كانت الكلمة اسمًا فهي إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة وإن كان فعلا الماضي والأمر نعم خلاص تمام أنا الحين في الدرس ممكن بعد الساعه باضي يعني شو كان والله ضروري الآن أنا في درس يعني طيب تفضل <متحدث> هذا مشكوه في البيت الى ساعة الرابعه تصلون ان شاء الله نجيبها نجيبه. لكن لا يعني في البيت احسن حل مشكوه في البيت طيب ما استطيع الان الدرس ما ادري لكن لا تستطيع تذهب يعني تمشتك عندكم في البيت وباك شاعر رابعة ترسلوا ان شاء الله نشوفك هنا وينها وينها ان شاء الله سيناك عندي البيت نعم نعم كنا الماضي الأمر المبني سيأتي بيانه المضايع عرفنا كيف نميزه كيف نميزه نقول مرفوع منصوب مجزم. تمام الحرف مبني واضح الآن هذا الألقاب المرفوع تعريف لغة مصطلاحا والمنصوب والمخفوض والمجزم نقول المرفوع من حيث اللغه هو العلو والسمو ارتبا من ناله وسمع واضح وفي الاصطلاح الله أعلم ان تاخرت وعندما تاخرت وعندما لكن لا تاخرت وعندما تم بدأنا كم ساعه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هذا. عادل بن زهية. نور موردينيا، عبد الله عيسات، عمار حُعمر ها؟ غائب، عبد الرحيم لونا لونوسي، نبيل بوسيف، عبد للرحيم زعمون، طيب.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 А?